سمى إما لها لم تكن آمنة لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فلن تضرو إنما تضرو إن الذين ترقو دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.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 ثم إلى ربكم رجعتم فيندبكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الجبل وكل ليبلؤكم في ما آتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.